الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير وبعد فهذا شرح على مختصر الشيخ خليل بن اسحاق المالكي في فقه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى أتناول فيه الموضوع التالي فصل في المسح على الجبيرة أو العصابة هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى عليه لبيان نوع من أنواع الرخص التي شرعتها الشريعة الإسلامية على المكلفين تخفيفا وتيسيرا ألا وهي رخصة المسح على الجبائر أو العصائب التي تشد على الجروح ونحوها والجبائر أبناءنا الطلاب هي جمع جبيرة وهي عظام توضع على الموضع العليل من الجسد يجبر بها ويفي الصلاح الفقهي اللزقة فيها الدواء توضع على الجرح, على الجرح ونحوه أو على العين الرمداء وقيل هي الدواء الذي يجعله على الجرح أو الأعواد التي تربط على الكسر أو الجرح قال المصنف رحمه الله إن خيف غسل جرح كالتيمبي مسح ثم جبيرته ثم عصابته كفصد ومرارة وقرطاص صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمو كأن قل جدا كيد وإن غسل أجزاء وإن تعذر وهي بأعضاء تيممه تركها وتوض وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعهما وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلات قطع وردها ومسح وإن صح غسل ومسح متوض رأسه حكم المسحة الجفيرة وما يلحق بها إن خاف المرء بغسل الجرح أو المكان الذي به الجرح أو كسر في البدن إن خاف من غسله أن يؤدي ذلك إلى إصارة الموضع أو أن يؤدي ذلك إلى تأخر الشفاء وكان العضو واقعا في أعضاء العضو في هذه الحالة يباح له المسح على الجرح أو المسح على ما يوضع على هذا الجرح من جبيرة ونحوها فينظر أولا للمسح على العضو نفسه إن أمكن مسحه مسح عليه أما إن تعذر مسحه انتقل إلى المسح على الجبيرة الموضوعة عليه فإذا لم يستطع المسح على الجبيرة مسح على العفابة والعصابة لفافة تشد على الجبيرة، فيجوز المسح عليها حتى ولو تعددت العصائب، بإن كانت عصابة فوق أخرى، ويشبه ذلك الرباط أو الأربطة من الشاش ونحوه التي تلتف حول العضو المريض عشرات اللفات. ويلحق بما سبق أيضا المسح على موضع الفصد أي المكان الذي وقع فيه الفصد والفصد من الأدوية المعروفة التي ينشأ عنها شق العروق لاستخراج الدم الفاسد منها. فيمسح المرء على مكان الفصد ليخرج منه الف ليمسح المرء على مكان الفصدي إذا لم يستطع أن يغسل الغض. بأن خاف بغسله مرضا أو خاف زيادة زيادة مرضي أو خاف تأخر الشفاء أو كان المسح أو كان الغسل يضر بالفصل فإنه في هذه الحالات يمسح عليه فإن لم يستطع المسح عليه وضع جبيرة ومسح عليها فإن لم تكن هناك جبيره وضع عصابة ومسح عليها ويحق بذلك أيضا المسح على المرارة أي المرارة إذا وضعت على مكان جرح فللمرء أن يمسح عليها لما روي أن ابن عمر أصابته في بأحد أصابعه فألقمه مرارة وصار يمسح عليها ويلحق بهذا المسح أيضا المسح على القرطاس الموضوع على الصدغ لمنع الصداع ونحوه قال المصنف وقر اخر طاس صدغ فلو ان المراه على سبيل المثال ابناءنا الطلاب كان عنده صداع الشقيقه وهذا نوع شديد من انواع الصداع والعياذ بالله فله ان يضع على صدغ على صدغه قرب طاسا ليمنع وصول الهواء والماء اليه فاذا توضى او اذا اراد الوضوء مسح على هذا القطاس وهو استدل للمسح على الجبيره وما يلحق بها باحاديث منها حديث ابن ماجه حديث علي رضي الله عنه قال قد انكسرت انكسرت احدى زندي فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر واستدل كذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي شد فغتسل فماد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب فك موسى روا الحديث على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده والحديث سبق الاستدلال به في التيمم وسبق الكلام عنه. ومن الأمور التي يرخص أيضا في المسح عليها بقيود أو في حالات المسح على العمامة فإذا خاف المرء ضررا بنزع العمامة فإن له أن يمسح عليها وهذا إن لم يمكنه المسح على ما تحتها من طاقية أو من ديل يشده على رأسه تحتها فإذا أمكنه نزعهما ومسح عليها وردها. فإن ظهر بعد بعض الرص بعد شد العمامتي مسح على البعض الذي ظهر وجوبا وكمل على العمامه وقيل وهذا رأي في المذهب أيضا رأي ضعيف في المذهب وقيل يستحب له التكميل على العمامه إلا أن المعتمد أنه يكمل عليها وجوبا وليس استحبابا والدليل على ذلك حديث عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة, بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق قم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيتي وعلى العمامة وعلى ففيه ثم ركض وركفته الحديث رواه مسلم في صحيحة هذا الحديث أعزاءنا الطلاب فيه تصريح بالمسح على العمامة ولم يرد فيه أن ذلك كان في حالة الاضطرار يعني الحديث لم يقيد ذلك بحالة الاضطرار خصوصا لو كان المسح على العمامة مصقوبا بالمسح على الناصية ولكن المصنف هنا قيد شروط المسح على العمامة بما إذا خيص الضرر بسبب النزع إذن الحديث لم يتكلم أو لم يشر إلى مسألة التضرر وعدمه المصنف شدد على مسألة للترار للإباحة المسح على العمامة وهناك أحكام متعلقة بالمسح على الجذيرة والعمامة نأخذها من كلام المصنف رحمه الله على هذا النحو أولا أفاد قول المصنف وإن بغسل أو بلا طهر أفاد أن المسح على الجرح أو الجريرة أو العصابة أو العمامة التي خيف بنزعها ضرر يصح سواء وضعت الجريرة ونحوها على طهر كالخفين أو لم توضع على طهر كما أنه ينسح عليها ولو انتشرت أي زادت على الجرح للضرورة قلنا مسألة اشتراط الطهارة للجريرة مسألة متعذرة بمعنى أنه في المسح على الخفين كما هو معروف اجترط فيهما أن يلبسهما المرء على طهارة وهذا شيء باختيايا أما في المسح على الجبيره أو العصابة ونحوها فإن المرء قد يفجأ بحادث من الحوادث وهو على غير وضوء ففي هذه الحالة يتم تركيب الجبيره له للعلاج أو يقال له توضأ أولا ثم نركب لك الجبيرة حتى إذا أردت أن تمسح عليها مسحت على طهارة الدين يست ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه كما قال صلى الله عليه وسلم وفي هذه الحالة لا يكلف المرء بأن يتوضأ ليمسح على ليلبس الجبيرة أو ليركب الجبيرة وبالتالي لا يشترط للجذيرة سبق طهارة نظرا لطرئها في ظروف يكون المرء فيها في غالب الأحيان على غير طهارة فإذا اشترطنا على المرء الطهارة في مسألة الجذيرة فكان في, لكان في ذلك مشقة كبيرة عليه ربما تزيد على مشقة الجرح نفسه أو الكسر الذي تعرض البرء له ثانيا أفاد قول المصنف إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر ولم غسله وإلا ففرضه التيمم كأنقل جدا كيده أفاد هذا القول أن محل جوازي المسح على هذه المذكورات حيث كان جل الجسد صحيحا أي جل الأعضاء المطلوب غسلها صحيحة أو كان أقلها هو الصحيح الجل الأقل لفظان متقاربان والجل أعلى من الأقل أو كان أقلها هو الصحيح ولكن لم يضر الغسل للصحيح السقيم يعني غسل الصحيح لم ينشأ عنه إضرار بالعضو السقيم أو في البش السقيم من هذه الأعضاء فإن وقع ضرر بالسقيم فإن هذه الأعضاء لا يغسل منها الصحيح لا يغسل منها الصحيح ولا يمسح على السقيم بل ينتقل حينئذ أذن إلى التيمم لأن التافه لا حكم له بمعنى إنسان عند العب فيه جزء سليم وجزء سقيم مكلف بأن يغسل السليم وينسح على السقيم فما الحكم لو كان غسل السليم سيضر السقيم في هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ففي هذه الحالة لا يغسل ولا يمسح بل ينتقل إلى التيام ثالثا أفاد قول المصنف وإن غسل أجزاء أن من كان حكمه المسح بسبب جروحه فانتقل من المسح إلى الغسل أجزاءه ذلك لماذا؟ لأنه أتى بالأصل أتى بالأصل يعني تحامل المرأة على نفسه وكان حكمه المسح ولكنه غسل فإن الغسل في هذه الحالة يجزئ وذلك كمن أبيح له أن يصلي قاعدا لعذر من عجز أو مرض أو نحوه فصلى قائما فهذا لا بأس به وقد ورد أن أفضل الأعمال إلى الله تعالى أحمزها أي أشقها إلا أن هذه المشقة عزيزي الطالب لم يكلفك الله عز وجل بها لو تكلفت بها أنت فلا بأس وعملك صحيح إن شاء الله ولكن لا تكون مشقة تخرج بالمرء عن المألوف أو تباغضه في العبادة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل وقفا في الشمس قال من هذا قالوا هذا أبو إسرائيل حلف أن لا يستظل ولا يأكل ولا يشرب ولا يمشي إلى آخر الحديث أو معمل الحديث فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والمعروف أن الله عز وجل غني عن تعذيب المرء نفسه وأن الدين قد شرع وأسش على اليسر والسهولة ومنع الحرج ورفع الضرر مسألة تعذر المسح على الجروح ونحوها وهي التي عبر عنها المصنف بقوله وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعهما معنى هذا الكلام للمصنف رحمه الله تعالى عليه أن المرأة إذا تعذر عليه مس الجروح ولو بالمس عليها بالماء إذا تعذر عليه ذلك وكان التعذر كما لو كان الجرح على وضع لا يمكن أن يلمس معه بالماء فلا يخلو أن يكون على حالة من حالتين الأولى أن تكون هذه الجروح في الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمم والمقصود الوجه واليدين فحينئذ يتركها بلا غسل بلا غسل ولا مسح لتعذر المس ويتوضأ وضوءا ناقصا بأن يغسل أو يمسح ما عداهما من الأعضاء إذ لو تيمم لتركها أيضا وضوء ناقص مقدم على تيممه الناقص يعني نحن عندنا من الأعضاء أعضاء مستركة بين الوضوء والتيمم ومعروف أنها الوجه والكفين، الوجه واليدين هذه الأعضاء إذا كانت متعذر المسح عليها فيتركها لا يمسح ولا يغسل لتعذر ذلك الحالة الثانية إذا كانت الأعضاء في هي أعضاء يختصر إلى الودود دون التيمون مثل الرجلين فهذه فيها أربعة أقوال ذكرها المصنف في نصه هذا بإسلوف موجز وها نحن نوردها تفصيلا فنقوف القول الأول القول الأول من الأقوال الأربعة في مسألة المسح على الأعضاء الغير مشتركة بين الوضوء والتيمم القول الاول انه ينتقل الى التيمم لان اعضاء الوضوء منها ما لا يمكن غسله ولا يمكن مسه بمسح فحينئذ يتيمم يأتي بطهارة كاملة هذا القول يرى ان الانسان ينتقل الى التيمم يبقى لا يتوضأ لا مسح ولا غسل وذلك لسبغين السبب الأول أنه مريض يصدق عليه اسم المريض وإن لم يكن يضره ما سيفعله يعني لو أنه تحامل ورسله أبدال غير فيقن إلا أنه مريض يحق له أو يجوز له أن ينتقل إلى التأمون والثاني أي والسبب الثاني الذي ذكره أصحاب القول الأول أنه عنده عضوا من أعضاء الوضوء لا يمكنه غسله أو المسح عليه فليأتي عناد بطهارة كاملة وهي التيمم ويستوي عند صاحب هذا القول الأمر فيما إذا, كان إذا كانت الجروح كثيرة أو إذا كانت قليلة فالفرق عندهم في التيمم بمعنى أنه عنده عضو من أعضاء الوضوء متعذر الغسل ومتعذر المسح فالأفضل أن يتيمم ليأتي بتهارة كاملة وهي وإن كانت تهارة التيمم وإن كانت تهارة تيممي وإن كانت تهارة تيممي وإن كانت تهارة تيممي تيمم هنا قليلة القول الثاني أن فرض هذا الرجل الوضوع سواء كانت الأعضاء التي لا يمكن مسها قليلة أو كثيرة كالرجلين والرأس إذا إذا بان هذا الشخص قادرا في جملة في جملة أمره على الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه واستطعتم فهنا المرء مستطيع أن يغسل بعض أعضاء الوضوء فليغسلها وما لم يستطع فعله فالله عز وجل لم يكلف نفسا إلا وسعها ولا ينتقل المرء إلى التيمم إلا إذا عجز عن أي شيء مما أمره الله تعالى به فالقدرة على الماء وإن كانت بسورة جزئية مانعة من الانتقال إلى التيمم إذن أصحاب هذا القول يرون أن فرضه الوضوء بغض النظر عن الأعضاء اللي يمكن بسها هي أعضاء قليلة ولا أعضاء كثيرة القول الثالث أنه ينظر إن كانت الأعضاء أكثر الأعضاء التي تختص الوضوء دون التأمم مصابة يعني إصابتها لا يمكن معها المسح عليها في الوضوء فحينئذ ينتقل إلى التأمم أما إن كانت قليلة أما إن كان العكس إن كان هذا الذي لا يمكن مسهم قليلا فلينتقل إلى الوضوء أصحاب هذا القول يفرقون بين قلة الأعضاء وكسرتها ووقوعها في محل التيمم أو في محل الوضوء القول الرابع يجمع بين التيمم والوضوء يعني يرى أصحاب القول الرابع أن المرأة يجمع بين التيمم وبين الوضوء فيغسل ما يمكنه غسله من أعضاء الوضوء ثم بعد ذلك يتيمم مع ملاحظة أنه ينبغي له أن يقدم الطهارة المائية على الطهارة الطرابية لكي يفصل بين الترابية وبين ما يفعل بها أو ما يفعل ما تفعل لأجله وإنما قالوا بالجمع للاحتياط قلت تعليقا على هذه الأقوال أقوال منصفة ولكل قول وجهته وتعديله وفي مسألة القول الرابع تحديدا أن المرأة يجمع بين التيم وعضوء فيغسل ما يمكن غسله ثم بعد ذلك يتيمم مع تقديمه للطهارة المائية على الطهارة الطرعية لماذا أبنائنا الطلاب يرون أو يرى أصحاب هذا القول تقديم الطهارة المائية على الطهارة الطرعية في تقديري والقول هنا الشرح في تقديري أن مكانة الطهارة المائية أعلى وأرفع من مكانة الطهارة الترابية، وعليه فإن المرأة ملتزم بأن يقدم الأعلى على الأدنى، وذلك في جانب العبادة وراعاة لنيل القدر الأكبر من الثواب. أيضا يمكن القول بأن أصحاب هذا القول يرون عدم تقديم التراب على الماء لما قد ينشأ عنه من طين. أو حدوث صين على العضو إذا لحقه الماء بعد الترات أما في الأول فلا بأس ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يبطل المسح على الجبائر ونحوها فقال وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح بمعنى أن المسح على الجبائر وعلى العصائب ونحوها يبطل بأمرين الأمر الأول نزع الجبيرة أو نزع العصابة التي عليها المسح سواء كان النزع لغرض كالتداوي والعلاج ونحو ذلك أو كان النزع ليون غرض نزعها تبرما بها أو ضيقا منها أو نحو ذلك الأمر الثاني إذا سقطت الجبيرة بنفسها قبل الصلاة أو أثناء الصلاة بمعنى أن الجبيرة لم تكن محكمة الشدي أو محكمة الربط فجاء المرء فمسح عليها ثم بعد أن مسح قبل الصلاة أو أثناء الصلاة حدث أن سقطت الجبيرة سقوط الجبيرة مبطل لحكم المسح وعليه فإن المرأة إذا أراد الصلاة بعد نزع الجبيرة أو سقوطها عليه أن يردها وينسح عليها مرة أخرى وما تقدم ذكره هو مقتضى قول المصنف وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح ونراحظ هنا أبناءنا الطلاب أن هذا الكلام يلفت أنظارنا إلى مسألة الحرص على الجذيرة حين وضعها بأن تكون مشددة في أمرها أو محكمة الربط أو محكمة الشد حتى لا ينشأ عن ذلك سقوطها أثناء الصلاة أو قبيل الصلاة فيشق على المرء إعادة ذلك وينشأ عنه بطلان وصلاته وضياعها إن وقعت في أول الوقت مثلا فعلى المرء أن يحتاط لنفسه في هذا الأمر جيدا وختم المصنف الكلام عن هذا الفصل القول وإن صح غسل ومسح متوضي رأسه بمعنى إذا صح محل الجرح بحيث لم يعد يتضرر بالغسل أو نزعت الجذيرة عن العضو المنكسر فإن على صاحبه إذا أراد أن يبقى على طهارة أن يبادر بغسل الجرح أو غسل المحل الذي كانت عليه الجفيرة من باب التخلص من أدرانه أو تبعاته من نحو العلاج أو الدماء المتجلطة عليه ونحو ذلك إذا يتخلص من هذه الأدران فيبادر مباشرة بغسل الجرح أو غسل المحل الذي كانت عليه الجبيرة وإذا كان الشخص متوضئاً ماسحاً على عمامته وأراد نزع العمامه، فاستغنى عنها وأراد أن يفقي على وضوئه فعليه أن يبادر عند النزع بمسح رأسه بالماء يعني خلع العمامه، استغناء عنها وأراد أن يفق على وضوئه بمجرد الخلع عليه أن يبادر إلى مسح الرأس بالماء، ولم يكلفه الفقهاء في هذه الحالة أن يعيد الوضوء كاملا وذلك تجنبا لوقوع المشقة عليه إذا أخل المرء بهذه المبادرة يعني أنه أفقد شرط المولاة أو فصل بفاصل طويل في العرف ويختلف الفاصل من شخص لآخر ومن زمن لآخر أخل بهذه المبادرة ومولاة فإن الإخلال هنا مفسد للوضوء وقد تقدم أن عليه أن يعيد وضوءه في الأصل إذن يتبين لنا من خلال كلام المصنف عن المسح على الجبائر والعصائب مدى هذا التخفيف الذي شرع الفقه الإسلامي مراعاة لظروف الكسور والجروح وما ينشأ من صدمات أو حوادث للإنسان مراعاة ينشأ عنها عدم الإضرار بفذن المرء وعدم ترك الصلاة أو عدم إهمال الصلاة وفي نفس الوقت ينشأ عنه الأخذ بهذه الرخصة الشرعية التي أباحى الله عز وجل لنا ولها أدلة فابتة صحيحة ولها أحكام في الفقه الإسلامي تقتضي من المرء الوقوف عليها وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الفصل الموجز الذي عقدم المصنف للحديث عن المسح على الجزائر أو العصائب التي تشد على الجروح ونحوها ثم ينتقل الحديث بعد ذلك عن الكلام عن الدماء التي تحدث للمرأة وهي الدماء الطبيعية دماء الحيض والنفاس والاستحاضة فنقول وبالله التوفيق فصل في دم الحيض والنفاس والاستحاضة شرع المصنف هنا في بيان الدماء الطبيعية الثلاث التي تحدث للنساء هذه الدماء شيء كتبه الله عز وجل على النساء دم يسمى دم الحيض ودم يسمى دم النفاس ودم يسمى دم الاستحاضة ولكل أحكام تخصه الذي يقتضي منه في هذا الباب أو في هذا الفصل معرفة أنواع هذه الدماء والعلامات التي تدل على انتقال الطور من ابتدل الحيد والحيدي إلى الطهر أو الاستحاضة ومعرفة الموانع التي يمنعها التي يمنعها الحيض أو يمنعها النفاس والموجبات وقد أشار ابن رشد إلى اتفاق المسلمين على أن هذه الدماء ثلاثة دم حيد هو الخارج على جهة الصحة ودو نفاسي وهو الخارج مع الولادة واستحاضة وهو الخارج على جهة المرض وقبل أن نذكر كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه نشير إلى تعريف الحيض وأسمائه في اللغة وإن كان المصنف قد عرفه إلا أنه عرفه تعريفا موجزا جدا الحيض جاء في كتب اللغة عنه حاضة المرأة تحيض حيضا ومحيضا والمحيض يكون اسما ويكون مصدرا وسمي الحيض حيضا من قولهم حاض السيل إذا فاض والحيضة الاسم والجمع الحيض وقيل الحيضة الدم نفسه والحياض دم الحيضة وللحيض حوالي عشرة أسماء نظمها بعض الفقهاء في قوله: حيض نفاس دراس طمس إعصار ضحك عراق فراق طمس إكبر. وذكر الشيخ نجم الدين ابن قاضي عجلون: أسامي المحيض العشر إن رمت حفظها مفصلاً. حيض نفاس وإكبار وطمث وطمث ثم ضحك وبعدها عراق فراق والدراس وإعصار والحيض أبناءنا الطلاب وهذه من المعلومات التي نود أن نرشت الأنظار إليها الحيض ليس مقتصرا على النساء فقط بل هناك حيوانات فحيض ذكرها بعض النظام في قوله ثمانية من جنسها الحيض يثبت ويروى ثمانية في جنسها الحيض يثبت لكنه في غير النساء لا يؤقت نساء وخفاش وضبع وأرنب وناقة مع وزغ وعجر وكلبة وزاد بعض العلماء على هذه الثمانية بنات هردان والقربة والحدأة وهي التي تعرف في بعض البلاد بالحداية والسمك وبنت هردان أو بنات هردان دويبة صغيرة تشبر خمساء حمراء اللون أكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنف وتعرف عند العامة بالجندب والحمرة ربما تكون الصراصير وربما غيرها ولكنها غالبا غير الصراصير كما قرأنا في بعض الكتب التي تتناول الحيوانات وتشرها الحيوانات وينبغي أن يعلم أن هذا الحيض الذي تخيضه تلك الحيوانات ليس بالحيض الذي يشبه نظيره عند المرأة بمعنى أنه لا يتعلق به حق شرعي إنما هو مجرد نزف شيء يسير من الدم يعبر عنه البعض بالحيض. قول الإمام البجيرمي رحمة الله تعالى عليه ومن أيامة الشافعية في حاشيته على المنهج قال بعضهم ولعل معنى حيض غير المرأة رؤية دم يمها وليس حيضا حقيقة فلا يعتبر له أقل ولا أكثر ولا غيرهما من الأحكام تعريف الحيض عند الصلاح الفقهاء الفقهاء المالكية عرف بعض الفقهاء الحيضة بأنه الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائل على 15 يوما خمسة عشر يوماً من غير مرض ولا ولادة المصنف عرفه بأنه دم كصفرة أو قدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وَإِنْ دَفْقَةً وَإِنْ دَفْقَةً أي دفقة واحدة هذا معنى قول المصنف يجب علينا أن نذكر النص أولاً ثم نذكر المفترضات المتعلقة بالتعريف أو شرح التعريف قال المصنف رحمه الله الحيض دم كصفرات أو كدرات خرج بنفسه من قبل من تحمل عادةً وَإِنْ دُفْعَةً أو دفقة وأكثره لمفتدأة نصف شهر فأقل الطهر ولمعتادة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر, فأكثر عشرون يوما ونحوها وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان تعريف المصنف الحيض نلقي الضوء عليه قوله الحيض دم كسفرة أو قدرة معناه سواء كان الحيض بدون الدم الأخمر أو كان مصفرا أو مكدرا كل ذلك يعد من الحيض أو من أشكال أو صور الحيض دليله حديث أم عطية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 الذي ذكره الشيخ خليج رحمه الله أمره الحيض الذي يخرج خروجا طبيعيا للمرأة لكن إن خرج بشكل غير طبيعي كالدم الذي يخرج عند فض عند فض البكارة أو دم الفصد أو الحجم أو الطعن أو الدرج أو الدم الذي يخرج قبل وقت وعتاد بعلاج بأكل أو شرب أو نحو ذلك لا يعتبر حيضا تتعلق به الأحكام مثل العدة والاستبراء ونحو ذلك وقوله من قفل من تحمل عادة أي المرأة التي من شأنها أن تحمل وهي في سن الحمل حتى ولو لم تكن حامل فما يخرج من قفلها من دم يعتبر حيدا أما التي ليس من شأنها أن تحمل لصغر أو لكبر فما يخرج منها لا يسمى حيدا لأن معلوم أن المرأة قد تصل إلى سن معينة ينقطع معها الحيض ويسمونها في الطب أو يسمونها العلماء يسمون علماء اليأسة أو سن اليأس فهذه ما يخرج منها بعد هذه السن لا يعد حيضا فلا يعد هذا النوع من الحيض لا يمنع صلاة ولا صوب ولا غيرها ولا يعد النساء التي في مثل هذا الأمر خيض نأتي إلى مسألة أقل الحيض وأكثره التي مرت في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه. فذكره مصنفه ما يفيد أنه لا حد لأقل الحيض فيتحقق ولو بدفعة واحدة أو بدفقة واحدة وهذا الكلام في العبادة إخوانا من الطلاب هذا الكلام في العبادة إخوانا الطلاب أما في غير العبادة كالعدة والاستبراء فلا بد من حيض مكتمل يوم أو بعض يوم هذا عن أقل الحيض لكن أكثر الحيض يختلف بحسب حالة المرأة كما سيأتي تفصيله. أكثر الحيض بالنسبة للمرأة المفتدئة غير الحامل التي يأتيها الحيض اجتداء هو أن علامات البلوغ كما نعلم من الحلم علامات البلوغ اجتداء أكثر أقل أكثره نصف شهر أو خمسة عشر يوم فإن انقطع قبلها طهر مكانه طهر المكان وليس المراد في التمادي هنا استغراق الليل والنهار كما أن أقل الطهر نصف شهر ولا حد لأكثره. بمعنى إن لا يفهم لا ينبغي أن يفهم إن سألت التمادي إن الحيض سيستمر الفترة هذه كلها ليلا نهار لأن البدن كم من القدر من الدماء فيه ولكن وجود الحيض في هذه المدة مدة الخمسة عشر يوما أو مدة نصف شهر. اثنين أكثر مدة الحيض للمعتادة المعتادة هي المرأة التي تعلم عادتها والتي سبق لها قبل ذلك أن حاضط مرارا وتكرارا هذه تسمى معتادة أكثره للمعتادة وزاد حيضها على المرة السابقة التي لم تبلغ نصف شهر فأنها تستظر على عادتها بثلاثة أيام يعني المرأة المعتادة تعلم عادتها أنها يومين أو ثلاثة أو أكثر حسب بحالة كل مرأة وكل امرأة اعتادت الحيض تعلم من نفسها ذلك هذه إن زاد الحيض على المدة الطبيعية التي اعتادتها كل جهر في هذه الحالة تستظهر لعدتها بثلاثة أيام يعني تزيد ثلاثة أيام على المدة العادية التي اعتادتها مثلاً إن كانت عادتها 12 يوماً ولم ينقطع تستظهر بثلاثة أيام وتكملها 15 وبيومين على الثلاثة عشر أو يوم على الأربعة عشر وهكذا يعني تقل وتكثر فإن لم ينقطع الحيض وجواجت الخمسة عشر يوما وهذه الأكثرية فلس تظهر عليها حين أذن يعني هي تنظر عادتها 11-12-13 يوم حسب العادة تستظر على ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة زيادة وصل الحال إلى أن استتمل حيضها خمسة عشر يوما انتهى الأمر لها لا تستزل أكثر من ذلك لا ستة ولا سبعة عشر لماذا أبناء الطلاب لأن ما زاد على ذلك خرج عن أن يكون دم حيض وانتقل إلى مرحلة دم الاستحاضة الذي هو دم علة وفساد وعليه فالمرأة بعد هذه المدة تصير مستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ إلى آخره ولو كان الدم نازلا منها لأنه دم علة وفساد وهي في الحقيقة طاهرة فاستظهار المعتادة بثلاثة ايام هو ما لم يؤدي ذلك لاستظهار الى مجاوجة المدة اللي هي نصف شهر يعني هي تستظهر بيومين او ثلاثة حيث تجاوزت حيث لم تتجاوز النصف شهر واستظلة المالكية على ان الحاد اذا جاوز عليها الحاد المدة التي كان يعتادها عليه تركته ولا تلتفت اليه بعد استظهارها أنها تقوم وتصلي وتغتسل وتفعل ما تفعله المرأة العادية استدلوا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش حيث قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني مرأة أستحاض فلا أطهر أفأدعو الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنها ذلك عرق وليس بحيط فإذا أقبلت حيضتكي فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وثم صلي قال قالت وقال أبي ثم توضعي لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت وفي رواية دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية لهذا الحديث أو حديث قريب منه وصلي وإن قدر الدم على الحصير المستحضة لها أحكام وإن كان المصنف هنا لم يتكلم كثيرا عن أحكام المستحضة حيض الحامل خلال الثلاثة أشهر الأولى المعروف بحكم العادة أن الحمل يمنع الحيض لأن الحمل من الناحية الوظيفية والناحية الصحية والطبية سبب لمنع الحيض لأن الحيض في الأصل عند الأطباء إخواننا الطلاب هو انهيار انهيار جدار الرحم كما يعبر عنه البعض وسقوط البيضة حيث لم تجد حيوانا منويا ولقحها ينشئ عن هذا الانهيار هو تدلي جوانب الرحم وسفكها لهذا أو انسكاب هذا الدم منها فإذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض بحكم العادة لكن لو أن المرأة الحامل نزل منها دم سواء كان قبل الفلسف الأشر الأولى أو بعدها أو نحو ذلك هذه المرأة لها تفصيل يراه المصنف بقوله وهل ما وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كلمعتادة قولان بالنسبة للحامل يرى المالكية أن ما ينزل من الدم من الحامل يسمى عندهم حيضا خلافا لمن لا يراه حيضا من أصحاب المزاوعة أخرى يبقى المالكية ليعتبروا حيض ما ينزل من الدم على الحامل ليعتبروا حيض بناء على ذلك فالمرأة الحامل عندهم التي لم يمض على حملها ثلاثة أشهر إذا نزل عليها الدم هل تعامل معاملة اللي على حملها ثلاثة أشهر سيكون أقصى مدة يمكنها عليها 21 يوم أو تعامل معاملة غير الحامل؟ ونرجع للعالم في هذه الحالة في المذهب التفصيل رأيت من الوادي أن أنقله بنفسه ليستفيد بي أبناؤنا الطلاف من كلام الإمام الخرسي رحمه الله تعالى عليه حيث ذكره واستفيد منه أن حيض الحامل فيها مذاهب أو أقوال قال الإمام الفرفي لما كانت الحامل عندنا تحيض خلافا للحنفية ودلالة الحيض على براءة الرحم ظنية اكتفى بها الشارع رفقا بالنساء وقال مالك ليس أول الحمل كآخره ولذلك كثرت الدماء بكثرة أشهر الحمل لأنه كلما عظم الحمل كثر الدم والمعنى أن الحامل في ثلاثة أشهر أو أربعة أو خمسة أو ستة تنقث عشرين يوما وفي سبعة أشهر إلى غاية حملها تنقث ثلاثين يوما ثم بعد ذلك هي مستحاضة واختلف إذا رأت الدم في شهر أو شهرين من حملها بمعنى رأت الدم في خلال الشهر الأول أو الشهرين الأوليين من حملها. وتمادى بها الدم. هل تمكث النصف ونحوه ونحوه كما إذا كانت حاملا في ثلاثة إلى ستة وهو قول الإبياني. أو كغير الحامل لعدم ظهور الحمل في الشهر والشهرين إن الحمل في الشهر والشهرين لم يستبن. فتمكث المعتادة عادتها ولا تستظهر والمفتدئة التي حملت من غير تقدم حيض تمكث نصف شهر فقط. وهو اختيار ابن يونس. إن قيل إن كان الحمل لا يظهر إلا في ثلاثة أشهر، فكيف يقال على القول الأول أنها تمت أنها تمت في خمسة عشر يوما ونحوها مع أنه غير ظاهر؟ فالجواب الجوابين الإمام الخرشي, الخرشي أن فائدة هذا تظهر فيما إذا صامت بعد خمسة عشر يوما حيث كانت مفتدئة أو قبل ذلك حيث ما عادتها وأستظهرت. أثر الخلاف يظهر بقى في هذه المسألة فإنه إذا ظهر الحمل تقضي الصوم لماذا؟ لأنه يقع في أيام الحيض فوق كالعدم أو القول الأول مبني على أنه يلزمها ما يلزم الحامل بعلمها بالحمل بقرينة كالوحم المعلوم عند النساء ظهور الحمل الثاني لظهور الحمل الثاني مبني على أنها على أنه إنما يلزمها ما يلزم الحامل إذا ظهر الحمل وهو إنما يظهر في الثالث وما بعده وعلى هذا الجواب تماما القولين مختلف نص كلام الإمام الخرشي وإن كان فيه يعني شيء من التدافل والترابط لأن إيجازه للعبارة جعل اللفظ إلى هذا الحد إلا أنه أفاد المسألة وأجادها قلت تعليقا على مسألة الوحم هذه مسألة الوحم هذه مشهورة عند النساء أن المرأة في سن في برحلة معينة من الحمل تتمنى أشياء معينة من طعام وشراب غالبا تطلب شيئا مما لم يكن موجودا في ذلك التوقيت ويشيع ويشع عند العامة أنها إن لم يحقق لها رغبتها خرج ذلك في واجه المولود أو في بدنه على صورة الشيء الذي طلبته هذا الكلام قد لا نعلم, لا نعلم له أساسا من الناحية الشرعية وإن كان للأطباء فيه تفسير فليرجع إليهم في ذلك أما إن كانت مسألة عادات وتقاليد فهي جارية على ما تعرفه الناس عبر مئات السنين من عادات تتعلق بالحمل والرضاعة والولادة ونحف ذلك وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ما يفيد أنها بعد مضي المدة التي كانت تمكتها أصلا وبعد مضي خمسة عشر يوما إذا لم تكن قد حادت من قبل فما زاد على ذلك لا تعتبر حيضا بان هي تعتبر وعلى ذلك يجب عليها الغسل والصلاة والصوم ونحو ذلك كل ما سبق في الحامل التي حيضها وقع في ثلاثة أشهر فماذا عن حكم الحامل بعد الثلاثة؟ قال عنها المصنف رحمه الله ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها النعمة أن المرأة إذا كانت حامل حاملا أن المرأة إذا كانت حامل وجاء الحيض وهي في الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس من حملها فإنها تجلس له عشرون يوما وهو مراضه بقوله النصف ونحوه. أي نصف الشهر ونحوه إلى عشرين يوما مثلا هذا بالنسبة لمقاطر أما الحامل التي بعد الستة أشهر تجلس الحيض عشرين يوما ونحوها وأكثر مدتها ثلاثون يوما ثم انتقل المصنف رحمه الله يتكلم عن أحكام تقطع الحيض. فقال عليه رحمة الله وإن تقطع طهر لسقط أيام الدم فقط على تفصيلها وإن تقطع تهر لسقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كل من قطع الدم عنها كل من قطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ والمميز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح معنى قول المصنف إن تقطع إلى آخره أن المرأة إذا انقطع طهرها بأن لم يكن متواليا بل تخللته أيام الحيض فإنها تلفق أيام الدم فقط أي تحتسبها ولا تحتسب فترات الطهر مسألة التلفيق أنها تضم الأيام تحتسب الأيام التي كان ينزل عليها فيها الدم الأيام التي تخللتها طهر لا تحتسمها هذا معنى التلفيق مثال ذلك من الصرف الصغير ومن سراج السالك امرأة طحيد ستة ايام وتمكث اربعة وعشرون يوما طهرة يوما طهرة ثم في مرة من المرات جاء الحيض يوما واحدا ولما مضى عليها يوم واحد انقطع فمكثت ثلاثة ايام او اربعة وعاد عليها الحيض من جديد فمكث عليها يوما واحدا ثم انقطعت، فاغتسلت وصلت يومين او ثلاثة ثم عاد اليها الحيض وهكذا فالملاحظة هنا ان ايام الطهر هنا وهي الاربع وعشرون تقطعت فلم تأتي متوالية فما الحل حين الحل عند الملكية انها تلفق ايام الطهر فقط ايام الدم فقط ولا تلفق ايام الطهر فلنفترض ان الدم يمكث عليها ستة ايام فإن انتهت أيام الدم فهي طاهرة وما جرى عليها بعد ذلك فهي استحاضة ولم يوري المصنف هنا إلا شيئا يسيرا عن الاستحاضة وهي الدم الثالث من الدماء المتعلقة بالمرأة بل أشار إليها بقوله ثم هي مستحاضة وتغتسل كل من قطع الدم وتصم وتصلي إذن هو ذكر أحكام المستحاضة على سبيل السرد السريع يفضل أن نعرف مستحاضة لأبنائنا الطلاب فنقول إنه جاء في معاجم اللغة استحيذت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة والمستحاضة التي لا يرقأ دم حيضها ولا يسيل من المحيض ولكنه يسيل من عرق يقاره العاذل عرق في الجسد قال عنه أطباء العرب قديما والفقهاء إنه العرق الذي يسيل منه الاستحادة والاستحادة عند الفقهاء وإن اختلفت تعريفاتهم لا إلا أنها جميعا متقاربة فعلى سبيل المثال لا تعريف عند الحنفية بأنها دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة أيام في الحيض ودم زاد على أربعين في النفاس أو زاد على عادتها وتجاوز أكثر الحيض والنفاس يعني زياد على الحيض وزياد على النفاس في نفس الوقت إذا أعقبت النفاس فيزياد على النفاس وإذا أقبت الحيض فيزياد على الحيض أو قيل أو من تقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثر الحيض بعض الملكية يعرفوها بأنها الدم الجاري على المرأة من علة اللي هو الدم الجاري على المرأة لوردينها نحو ذلك لأن الحيض ليس من علة بل هو شيء طبع الله عز وجل عليه نشاء في مؤجم لغة الفقهاء يعرفوا الاستحاضة لأنها سيلان الدم من فرج المرأة في غير أيام الحيض النفاس والمرأة المستحاضة المرأة التي استمر بها الدم بعد أيامها في الطب في الموسوعة الطبية الفقهية في مادة استحاضة يعرفها, يعرفها الأطباء لأنها سيلان الدم من المرأة في غير أوقاته المعتادة فهو دم غير دم الحيض الذي يعاود المرأة مرة واحدة في كل شهر قمري وهو أيضا غير دم النفاس الذي تراه المرأة بعد الولادة وقد يتصل دم الاستحادة بالحيد أو بالنفاس وقد لا يتصل هذا الكلام من الموثوع الطبية الفقهية للدكتور أحمد محمد كانعان ولم يرتب الفقهاء على الاستحادة سيئا من الأحكام حيث إنها ليست بحيد ولا نفاس ولعل هذا أخي الطالب هو الذي دفع المصنف إلى أن يوجد الكلام عن الاستحادة فهي ليس ضحايا ولا نفاس والدليل على أن المرأة مستحادة تغتسل كلما انقطع عنها الدم ثم صمة صلي حديث دمينة بنت جحش أنها كانت مستحادة وكان زوجها يجامعها حديث عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحادة فكان زوجها يعشا هو لا يقصد هنا أم حبيبة زوجة النبي عليه الصلاة ولكن يقصد أم حبيبة زوجة إحدى زوجة أحد الرجال. والحديثان في أبي داود وإسنادهما حسن نذو حديثه حسن وإسناده حديث صحيح. في هذين الحديثين استدلال على أن المستحاضة للزوج أن يجامعها في غير أيام لمعها الذي هو دم الحيض. ولها أن تصلي ولها أن تفعل ما بدأ لها مما تفعله النساء. الخاليات من الحيد والنفاس أشار المصنف في مسألة المرأة التي تلفق أيام حيضها لأيام طهرها أشار المصنف إلى أن المرأة الملفقة لأيام هذه إذا مضى على الطهر قدر يكون فيه أقل الطهر قد تم وحصل فما وجدته بعد ذلك مما أمكنها تمييزه بغلز أو رائحة أو نحوها مما يميز به النشاء الدم النساء يميزنا بسهولة دام الحائط عن دام الاستحادة بعد ذلك كل يكون هذا حائط وبالتالي تجلس له يعني تجلس له يعني يتعلق بها أحكام الحيض. هذه معنى قول تجلس له وضعنا قول المصنف ولا يستظهر على الأصحي أن المستحادة هذه التي تحاول أن تميز لا تفتظر بثلاثة أيام المتقدمة على عادة كما ذكرنا في الحائط بل تغتسل بمجرد تمام أيام عادتها وهذا على الأصح من المذهب هناك أقوال أخرى في المذهب تفيد أنها تستظهر مطلقا أو تستظهر إن دام الدم بصفة منكرة ينظر في ذلك التجو الإكليل ومعف الجليل ومرغة السالك ثم انتقل المصنف رحمه الله يتحدث عن علامات الطهر فقال والطهر بجفوف أو قصة وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار وفي المبتدئة تردد وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح علامات الطهر اللي هي تعرف بين المرأة أنها طهرة ذكر المصنف علامتان العلامتان هذان العلامتان هو أشهر العلامات للاستدلال على طهر المرأة من الحيض الجفوف والقصة البيضاء، الجفوف هو جفوف الدم يعني جفوف المحل الفرق من الدم يعني أن المرأة تدخل خرقة بيضاء مثلا أو بأي نوع من المناديل ونحوها فتستكشف بها خروجها يعني خلوها من الحيض أو طهرها من الحيض تخرج الخرقة خارية من اثر الدم. اما القصة البيضاء فهي ماء ابيض يأتي النساء بعد الحيض. ماء ابيض يأتي النساء بعد الحيض. وللفقهاء في محاولة تهديد تعريفات. منهم من قال ان حقيقة القصة في التعبير هي جريان ماء ابيض كالجير المبلول. منهم من قال هي ماء أبيض يخرج من القبل عقب الحيض. طيب المفاضلة بين القصة والجفوف أيوم أبلغ الحقيقة إن المصنف رحمه الله يرى إن القصة أبلغ في معرفة الجفوف معرفة الجفوف من الطوري معرفة الطهري من الجفوف بمعنى إن العلامتين إن العلامتين كلاهما يستدلوهم على الخلوة من الحيض أو الطوري من الحيض إلا أن القصة البيضاء أبلغ في الاستدلال من الجفور فأي مرأة تعتادها هذه القصة فهي أبلغ في الدلالة على حيضها وعلى ذلك فإنها تنتظر ولو انقطع عنها الدم تنتظرها حتى إذا لم يفق من وقت الصلاة المختار إلا القدر الذي تغتسل به وتصلي فحينئذ لا يحق لها الانتظار أي أن القصة أفلق في الدلالة على الشفاء من الحيض من الجفوف لمن اعتاد جالب تنتظر لآخر الوقت المختار بحيث أنها توقع الصلاة في آخر الوقت قال الناظم مبينا هاتين العلامتين والطهر إن يعرى من الدم المحل أو تأتي القصة من حيض بداء ما نقول مصنف وفي المفتادية تردد أن في المفتادية التي لم تكن قد حارث من قد فيها تردد إن قطع عنها الدب ولا ترى تلك القصة البيضاء ماذا تفعل هذه المفتاة هل الأفضل لها أن تنتظر حتى آخر الوقت المختار كالمعتاد أو لا تنتظر لأن قد تكون من طائفة النساء اللاتي لا يرون القصة زي ما قلنا إن ذي تختلف نوراً الأخرى ابن القاسم ومطرف وابن الماجسون قالوا إن رأت القصة تنتظر الجفوف وقال غيرهم لا بل تطهر بأي ما رأت ولا الرأي المعتمد في المذهب يعني لا عبرة لعلامة وحدة بل أي علامة رأتها تطفر بها تساؤل متى تنتظر متى تنظر المرأة على مات تطفرها قال المصنف رحمه الله وليس عليها نظر طفرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح معناه أن المرأة لا تلزم أو لا تجبر على أن تنظر تمرها كل لخظة طوال اليوم أو طوال الليل بل تنظره في حالتين فقط أو في وقتين قبل الفجر يعني من آخر الليل وحالة النوم وحالة الاستيقاظ يعني هي لا لا يلزمها النظر قبل الفجر في آخر الليل ولكن يلزم في حالتين حالة النوم يعني إذا أرادت أن تنام فعليها أن تعلم هل ما زال الدم موجودا أم انقطع لأنها قد يكون الدم انقطع عنها فتكون حينئذ أزم ملزمة بصلاة العشاء والمغرب فيلزمها أن تتفقد نفسها عند النوم يبقى دي الحالة الأولى حالة النوم الحالة الثانية حالة الاستيقاظ يعني تتفقد نفسها عند الإصباح ولا يلزمها أن تنظر في آخر الليل لحل الدم لأن في نظرها طوال اليوم مشقة عليها والدين أتى بمن المشقة ثم انتقل المصنف أخيرا يتحدث عن موانع الحيض وموانع النفاس وهذا هو خاتمة الكلام في باب الطهارة موانع الحيض ذكرها المصنف هنا على النحو التالي أولا يمنع الحيض صحة العبادة ووجوبها فيمنع الصلاة والصيام والحج سواء كان ذلك فرض أو نفل أداء أو قضاء يعني إذا أوقعت المرأة الحائط العبادة فلا تصح ولا تجب عليها ابتداء يعني في الأصل ابتداء لا تجب عليها تلك العبادة كذلك إن أوقعتها لا تصح منها ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فور على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير ما من ناقصات عقل ودين أذهب للب لب الرجل الحازم من إحدىكم قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس سهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضط لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم ويمنع الحيض أيضا إيقاع الطلاق فيه لما في ذلك من تطويل العدة عليها وإذاءها وسيأتي الكلام هذا مفصلا في ذات الطلاق حيث يسمون هذا الطلاق الطلاق البدعي فمن هو الطلاق في الحيط في فترة الحيط لما فيه من تطوير العدة عليها وإذاءها أو لكونها في هذه الحالة تشبه الأجنبية من حيث النظر إلى حرمة وطيها ولكن إن وقع الطلاق في الحيط فالملكية يصححونه غير الملكية لهم في كلام وهذا محلهم في باب الطلاق كذلك عزيزي الطالب يمنع الحيض ابتداء العدة بمعنى أن المرأة لا تحسب أيام الحيض بل مبدأها الطهر الذي يال الحيض يعني في العدة تستدئ من أيام الطهر مش من أيام الحيض أيضا يمنع الحيض الوطء في الفرج أو تحت الإزار بل يستمتع الزوج بها من فوق الإزار الحيض سبب أو سبب من أسباب بنع الوطء ودليله صريح في القرآن الكريم ويسألونك عن المحيط كله أدم فعتزل نساء في المحيط ولا تقربن حتى يطهرن فإلى تطهرنا فأتون من حيث أمركم الله أما في غير الفرج أما في غير الفرج من الحائط فنوجوز استمتع باتفاق من دون حائل وما عدا ما بين السرة والركبة أما ما بين السرة والركبة فالعلماء فيه على فريقين مع الإجماع على أن الفرج يحرم وطفيه هم مجموعين على مسألة التحريم في الفرج ما بين الصور الرقبة لهم فيه توجيهان أو قسموا بشأنه فريقان أو إلى فريقين فريق يجيز الاستمتاع به بدون حائل استدلالا بحديث أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيط كله ألا الآية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ويقصد بالنكاح هنا الجماع. استدلوا أيضا بحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. فريق الثاني يرون أن الحائض يحرم على زوجها. يحرم على زوجها أن يستمتع بها يحرم على زوجها أن يستمتع منها بما بين السرة والرقبة إلا من فوق الإزار يعني مع وجود الحائل استدلوا بحديث عبد الله شعب الذي فأل النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل لي من امرأتي ويحائد قال لك ما فوق الإزار ومن أدلتهم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتجر في ثور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إرابه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إرابه هذا الأخير الذي هو زيبه أصحاب الفلك الثاني هو مذهب مالك اعتمدهم مصنف ولا شك أن كثيرا من محققي العلم قد مالوا إليه لأدلة منها عموم أدلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الراعي حول الحمى ينسك أن يقع فيه أيضا لا يؤمن على المرء إذا فتح هذا الباب فيما هو حول المحل المحرم أن يقع لما حرمه الله يعني إذن المسألة أبناءنا الطلاب تحتاج إلى الأحوط أكثر منها إلى التفريط والتساهل فلا يطوف المرء حول الحمى فيقع فيه ومن تتمة الكلام على مسألة وطء الحائط قال المصنف وطء فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم. بمعنى يحرم وطء الحائط ولو بعد انقطاع الدم عنها إذن, إذن تغتسل او قطع الدم هو تيمامه. يعني انقطع الدم هو الطهر من الحيض، لكن بقى اتهارة من الحيض اللي هو الاغتسال فهي اتهرت من الحيض اي انقطع الدم توضأت او لم تتوضأ او تيمامك او نحو ذلك لا يصلح للزوج ان يطأها الا اذا اغتسلت وده اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده في الاية ولا تقربون حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتهنها حيث ابعاكوا الله الطهر الأول الطهر الحيض الحائض هو الاغتشال من أثر الحيض. فيحر مطل الحائض ولو بعد انقطع الدم عنها إذا لم تغتسل او انقطع الدم وتيمامت فإذا كان فرضها التيمم لقلة الماء او لمرض فلا يجوز له في واحدة من الحالتين أن يطأها إلا إذا تضرر بترك الوط فيستحب لها أن تتيمم بنية الطهر لذلك إذا لم تجد الماء وهذا هو مشهور المذهب وخالف ابن شعبان فقال إذا تيممت لعذر بعد انقطاعه جاز وطء ما لم تخف الضرر ابن بكير من فقهاء المذهب ذاب إلى زواز وطئها إذا رأت النقاء ولو لم تغتسل علة ابن بكير في ذلك أن المانع إنما تعلق بالحيض والحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها قلت الدليل على ماذا عليه المصنف عموم الآية قل هو ويسألونك عن المحيد قل هو آدم فاعتزل النساء في المحيد ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تظهرن سأتهن من حيث أمركم الله والله عز وجل قد علق جواز الإثبات هنا على شرطين اثنين الشرط أن تكون مبرأة طهرت يعني انقطع عنها الدم الأول الشرط الثاني تكون قد تبتسلا بالماء والمعلق على شرطين لا يجوز إلا بحصولهما معا ولا يكفي فيه حصول شرط منهما الشرط الأول مفهوم من قول الله تعالى حتى يطهرن أي انقطعنهن الدم الشرط الثاني مفهوم من قوله فإذا تطهرن أي فإذا اغتسنن بالماء كذلك مما يمنعه الحيض يمنع الحيض كذلك من رفع الحدث أي أن الحائد يمنع لها رفع حدثها وإذا رفعته في أثناء الحيض فلا يعتبر مرفوعا بمعنى أن الحائد لا يلزمها أن تتوضأ وإن توضأت فلا أثر لغضوئها هذا ولا تغتسل فلا أثر لغسلها هذا حال الحيض إذا نود به رفع الحيض أو نود به رفع الجنابة كما لو كانت المرأة مثلا وطأها زوجها وقبل أن تغتسل ذهبها الحيض، فأرادت أصناها الحيض أن تغتسل غسل الجنابة فهذا الغسل لا يجزئها لها للجنابة ولا يجزئها لحيط له أنه في الحالتين هي محدثة حدث أذعر والامام الحطاب رحمه الله يورد الخلاف في المسألة بصورة واضحة فيقول أما رفع حدثها من الحيض فمتفق عليه كما صرح بذلك القاضي عبد الوهاب رشد في المقدمات قال لا خلاف أن الطهر من الحيض والنفاس لا يرفع حكم الحدث من جهتهما ما دام متصلين وإنما يرفع بعد قطاعيهما انتهى وكذلك الحدث الأصغر كلام مزلل حطب وكذلك الحدث الأصغر لم أرى خلافا في أنه لا يرتفع عنهما عنها انتهى وإنما اختلف في رفع الحدث حدث اختلف في رفع حدث الجنازة فالمشهور أنه لا يرتفع وقيل أنه يرتفع فائدة الخلاف تظهر في إباحة القراءة بالغسل إباعة القراءة يعني هل هذا الغسل من الجنازة يُعيد القراءة ولا يُعيد ثالث هذه الأقوال إن طرأت الجنازة لم يُجز وإن طرأ الحيض جاز وإنما الحيض أيضا المرأة من دفول المسجد فلا تعتكف ولا تطوف والدليل على أن الطواف ثبت في الحديث الصحيح أنه صلاة فيفترض فيما ما في الصلاة مع أن الطائس داخل في المسجد فالمطاف داخل في المسجد الحرام وقد رؤية عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكوه إلا الحجة فلما جئنا صرف وهذا اسم المكان طمفت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أذكي فقال ما يذكيكي قالت لولدت والله أني لـ أحج هذا العام. قال لعلك نفستي. قالت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بناتي آدم فعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ودري على من الاعتكاف. حديث عائشة رضي الله عنها قال نبي صلى الله عليه وسلم قال ناويين الخمرات من المسجد. قالت فقلت إني حائض. فقال إن حيضاتك ليست في يدك فدل ذلك على أن الحائد لا تدخل المسجد وإلا أنه ينبغي أن ننبه إلى أن المرأة لو ألجأت إلى الدخول للمسجد لخوف من معتصب أو سابع أو لص أو نحو ذلك ففي هذه الحالة تدخل ولا بأس لأن الدين يحفظ لها عرضها ويحفظ لها بدنها من أن ينتهك العرض أو ينتهك البدن فدخول المسجد للضرورة لا بأس به ويمنع الحائد أخيرا مس المصحف ولا يمنع القراءة فيه هذا على رأي المصنف فالحائد منوعة من مس المصحف وليست منوعة من قراءة القرآن فيجوز للحائض قراءة القرآن مطلقا عن ظهر قلب أو في المصحف بالنظر من بعيد بدون أن تلمس أوراق المصحف إن خافت النسيان كما لو كانت من حصدات القرآن وتراجع كثيرا أو كانت معلمة تضطر إلى تعليم البنات القرآن الكريم فيجوز لها أن تقرأ القرآن من غير المصحف في هذه الحالة وبذلك أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من حديثنا بعون الله تعالى وتوفيقه حول أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وبذلك ينتهي باب, باب الطهارة من أوله إلى آخره عون الله تعالى وتوفيقه من هذا الشرح شرح الشيخ مختصر شرح مختصر الشيخ خليل ابن إسحاق في فقه الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى على الجميع وبعد ذلك إن شاء الله عز وجل سيبدأ المصنف في الحديث عن باب الصلاة وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته